غيري لا اجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء اول الناظرين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 موسى وهارون قال امنتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلافه ولا اصلبانكم اجمعين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 ان هؤلاء الى شر مت قليلون وانهم لنا لغاظون واننا لجميع حاذرون فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم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 منين وان ربك له هو العزيز الرحيم واتل عليهم نباء ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنضل لا عاكفين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 وَغَفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلَا نُهُون إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونكم أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّ كِفُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ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 ثمَُّ أَغْرَقُه َحدُ الباقين إِ فِي ذَِكَ لآيَه وَمَا كانَ أَكْثَرهُم مُؤمِنينَ وَإَِّ رَبَّكَ َهُوَ الحَزيزُ وحيم.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 أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَتَكُفُّ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِن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 قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم هذاب يوم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 فَجِئْتُمْ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ هَادُونَ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنْ الْقَالِينَ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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنْ طَوْفُ الْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ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 وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ